إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وفي آت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادئ له ويشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمداً عبده ورسوله وصفيّه من خلقه وقليله أدّى الأمامة وبلّغ الرساءة ونصح للأمة فتشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فالضباب المجده عنّا قوي وما زيت نبياً عن أمته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 وأيها الإخوة الأحفاب الكرام الأعزاء وقبتم وطاق من شاكم وتفردتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الفيس الطيب المغارة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامه انه هو ذلك والقادر عليه أحبتي في الله وقفات مع الشباب هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك وتعادتي حتى لا ينسحق لصاف الوقت سريعا من تحت اقدامنا فسوف ركز الحديث في هذا الموضوع الجميل في العناصر الثالية أولاً والتكن البداية مع الآباء والشيوخ ثانياً مكانة الشباب في الإسلام ثالثاً حرب سافرة على الشباب رابعاً وهستركوا فتاة الإسلام وأخيراً ما فأعلمون القلوب والأسماع يا شباب والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو اولا والتكن البداية مع الآباء والشيوخ تأدباً بأدب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أنا بسند الحزن أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا فإن كنا نوجه الحديث اليوم لشبابنا فنحن لا نقلل البتة بذلك من قدر آبائنا وشيوخنا، فنحن على يقين جاد أن الشباب وإن كانوا هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر فإن الآباء والشيوخ هم عقول الأمة التي تخطط وتنظم وتفكر فالأمة لا تستغني البتة عن شيوخها وشبابها فهم نسيش هذه الأمة ولكن البتة لهذه الأمة إن أرادت التقدم والقيادة والسعادة والرياضة لا لها عن شبابها وشيوخها فلا يمكن لعقل أن يأتي مجرداً دون أن يمشي على قدمي ودون أن يقوى بساعدين وكذلك لا يمكن لهذه القوة أن تتحرك حركة منظمة هادئة هادفة إلا بعطول حكيمة عاقلة راشدة فهؤلاء هم الشيوخ وهؤلاء هم الشباب وإن كنت أيضا لعلى يقين جازم أن الحديث للشباب يسعد الآباء والشيوخ ولم لا والشباب فلذات الأتباد وتمرات الأسئلة ولم لا والشباب عماد نهضة الأمة وسر قوتها وتقدمها بل وأملها في الحاضر والمستقبل بإذن الله جل وعلا من أجل ذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شديد الحكاوة بالشباب وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاد مكانة الشباب في الإسلام نعم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة والتكريم والتقدير للشباب لأن الشباب وبجدارة هم الذين نصروا دعوة التوحيد الأولى وهم الذين وقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا راية دعوته وبذلوا من أسل نصرته ونصرة دينه الوقت والشهد والعرق والمهج والأرواح لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التقدير والتكريم للشباب فلقد بعث المصطفى في سن الأربعين وهو سن اكتمال الشباب وكان صديق الأمة الأكبر كان أبو بكر رضي الله عنه في الزامنة والثلاثين من عمره يوم وحد الله جل وعلاه ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عمره الخطاب ذلكم العلاق الكبير دخل الإسلام ولم يبلغ الثلاثين من عمره المبارك وعليه ابن أبي طالب والشغير بن العواب وأبو عبيدة بن الجراء وسعد بن أبي وقاص والأرقم بن أبي الأرقم وخباب بن الأرقم وغسامة بن زيد وعمار وصهي وبلاد وطلحة كل هؤلاء وغيرهم وغيرهم كانوا شبابا في عن الشباب استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصيغ هذه الشبيبة صيافة عقدية تعبدية أخلاقية سلوكية فكرية فريدة لم ولن يعرف التاريخ لها مثيلا على الإطلاق استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المربي العظيم، ذلك الأستاذ الفاضل الكبير. هذا النبي المضاع صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعرف قدرات وإنكاميات كل شاب من هؤلاء الشباب، فوظف هذه الطاقات الهائلة، فوضيف تربويا عمليا في غاية الروعة والجلال. فها هو. سفير الإسلام الأول شاب في عالم شبابه يا شباب الإسلام لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره إنه شاعر أرض أبي طالب الذي استطاع أن يعبر عن قضية الإسلام في أرض الحببة أمام النجاسين عرض قضية الإسلام عرضا رائعا بليغا. استطاع من خلال هذا العرض ان يغرس للإسلام في هذه العرض المصفرة شجرة وارفة واستطاع بهذا العرض التليخ للإسلام ان يدخل الى ارض الحبشة نورا وهي ارض مظلمة فلقد طرد المشركون الموحدين وامرهم النبي بالهجرة الى الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده وهاجر المسلمون إلى الحبثة ولم تدع قريش أن الذين فروا بدينهم وتركوا المال والأهل والوطن بل أرسلت إليهم عدى الله بن أبي ربيعة وحمر بن العاص وحملت قريش هذين الرجلين بالهدايا السميلة الغالية وانطلق إلى النجاشي فأقرق أساقفته بالهدايا وقدم الهدايا الثمينة للنجاشي وطلب من النجاشي أن يرد معهم الغلمان السفهاء الذين خرجوا من ديارهم فأهلهم هم أدرى وأعلم بهم فقال هذا النجاشي لذلك الرجل العاقل والله لا أسلمهم إليكما أبدا حتى أسمع منهم واختار هذا الوقت الكريم أول سدير يتحدث باسم الإسلام شاب في رعاني الشباب لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره إنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعرضه وقف جعفر بين هذه المجاشين الذي جمع أساقفته وفتح كتبهم وأقف بين أبيه جعفر بن أبي طالب في ثبات متهل ويقين عجيب فتكلم عبد الله بن ربيعه وعمر بن العاف وعمر بن العاف كان من الزكاك مكان. فلما عرض عمر القضية قال النشاشي لجعفر حينما وقف بين آديه تكلم فقال جعفر أيها الملك تذكر معي أيها الأقل حبيب قال جعفر أيها الملك لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونخضع الأرحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الطعيب كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وطبقه وأمانته وعفافة. فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى أن نقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوزان وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وظلة الرحم ونهانا عن الفواحش وأكل مال وقد وقذف المحصنات ونهانا عن قذف المحصنات وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فآمنا به وصدقناه واستبعناه على ما شاء به من عند الله فعذا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا فلما قهرونا وضيقوا علينا حررنا في ديننا وخرجنا إلى بلادك ورخبنا في شوارك واخترناك على منشوات ورجونا أن لا نظلم عندك أيها أي عرص هذا يا إخوة وأجي بلاغة هذه إيدوني في بلغاء الأرض ليعرضوا قضية الإسلام في هذا العرض الفريق الموجد فقال له النجاشي فهمعت من شيء مما جاء به هذا النبي عن الله قال له نعم فقال اقرأ علي شيئا من. فقرأ جعف روما أبي طالب سطرة سورة مريم أوائل سورة مريم فلما سمع النجاجي القرآن من جعفر من هذا الشاب المصلص الصادق الموارك بكى النجاجي حتى اقتلت رحيته من البكاء وبكى الأتاقفة حول النجاجي والملاء والقرآن لو أنزله الله على جبله لا تفزع من الخشية الله جل وعلا فما من عقل راجع وقلب مفتوح وسورة سليمة تقيية نقيّة تسمع قرآن رب البرية إلا وسلسل القرآن بشلاله وروعته أشانها فبكى النجاشي وبكى وذكر الأساطفه وقال النجاشي قولة خالدة جميلة قال إن هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى ابن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة من عند الله واحد. فلما سمع عمر الزعفر هذا الحوار ورأى أن المسلمين قد نشحوا كتب الجولة بفضل الله ثم بفضل عرض جعفر هذا عمر. والله لآتينهم غزل بما استقصل به خبر أقوله فدخل عمر بن العاص على النشاجي وقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فهو يعلم أن النشاجي على ذين عيسى فدعاهم النشاجي مرة أخرى تقول أم سلمة والحديث بقوله رواه أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تم الجمع بهذا غما شديدا فقال سعفر والله لنقولن في عيسى بين يدي الملك ما جاء به نبينا قالوا ماذا تقول قال سعفر والله لأقولن لا له هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ورسوله لن نجامل على حساب عقيدتنا حتى ولو طلغنا حتى ولو اجتهمنا حتى ولو بتيئ إلينا وسوها كرامتنا وسمعتنا لن نتامل على حساب الحق ولا على حساب عقيدتنا والله لا لأقولن له ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم فأقف, فأقف بين هذه النجاجين وقال له ما تقولون في عسى بن مريم؟ قال جعفر هو عبد الله ورسول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقال النجاة والله ما حاد عيسى عما قل مثل هذا وأشار بعود صغير في يده كان رجلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد هذا شاب يعرض قضية الإسلامي في أوقات الأسمة الشديدة الحالكة وهذا جاعة عظيم لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره إنه غرة في سيام قريش إنه أعصر شبابها إنه لؤلؤة ندواتها إنه الرجل الذي ألقى النبي يغيناديه بمصير الإسلام كله تذكر معي أخي الحديث هذه العبارة التي ذكرتها الآن أقول إنه الشاب الذي ألقى النبي بين يديه بمصير الإسلام كله إنه مصعب الخير مصعب ابن عمير رضوان الله عليه ورصاه الشاب الذي أرسله النبي داعية إلى يسكر بعد من قطع الأمل في مكة والطائم وأصبحت يسكر الأمل المتبقي للنبي ودعوته واختار النبي مصعب ابن عميل ليلقي بين أديه بمصير الدعوة ليمثل مصعب رسول الله في المدينة وانطلق مصعب ليقوم بمهمته على أكمل وش ليمثل الشكمة عمليا في الدعوة إلى الله والطباعة في فترة وجيدة أن يضرس للإسلام في أرض يسرق شجرة يامعة فلم ينض إلا عاد عام واحد وقد أشرقت شمس الإسلام على بيوت يسرق فما من بيت إلا ودخل فيه الإسلام أو سمع عن الإسلام وبدأ يتطلع إلى هذا الدين الشريف، واسمع إلى هذه الرواية التي رواها ابن الإصحاب بسند حسن بشواهده لتقف يا شباب الإسلام على عظمة هذا الشاب الكريم المبارك يقول. مصعب بن عمير لما انطلق إلى أسعد بن الزرارة فجلسه وأسعد بن الزرارة إلى حائط في ديار بني عبد الأشهل وكان سعد بن معاذ وأسيد بن صغير سيدا قومهم وكان على دين قومهم من الشبك وجلس مصعب يعلم الناس الإسلام ويعجمهم القرآن فلما سمع سيد القوم سعد بن معاذ عن مصعب وعن دعوة مصعب قال لكسيد ابن حضير لا أبى يا كسيد انطلق إلى هذين الرجلين أي إلى مصعب وأسعد ابن فانههما وازكرهما إن كانت لهما بنفسهما حاجة فانطلق أسيد ابن حضير وقد أخذ حربته بيده فاقط على مصعب وأفعد متشتم سبهما ونهراهما وزجاهما فقال له مصعب يا سيد القول هل جلتت إلي لتسمع مني فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهت أمرا كففنا عنك ما تكره يا سيد القوم هل جلتت إلي لتسمع مني فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره فقال أسيد والله لقد أنصرت هذا هو الانصار فركز أسيد حربته وجلس بين هذا الشاب المبارك مصعب بن عمير، فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام يقول مصعب والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكذب فقال ماذا تصنعون ما أحسن هذا الكلام ما أجمل ما تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قال فطاحب واشهد شهادة الحق وتعالى لتصلي لله ركعتين فقام أسيد لحضيه فاقتتل وظهر ثيابه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلموه الصلاة أو علمه مصعد الصلاة فصلى لله ركعتين ثم قال أسيد لقد صرفت خلف رجلا لو ما على دينه لأسلم كل بني عبد الأشهر إنه سيد القوم سعد معاه وتأرسله إليكم الآن فاصدق الله فيه فانطلق أسيد فلما رأاه سعد بن معاد قبل أن يتكلم قال سعد والله إن أسيدا قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به تغير وجه فقال له ماذا صنعت يا أسيد قال نهرتهما وتجرتهما ووعداني خيرا لكني سمعت أن بني حارثة قد خرجوا لقتل أسعد ابن زرارة لما علموا أنه ابن خالتك ليخفروك أي لينقض عهدك وجمتك وهو يريد أن يحرك سعد بن معاذ لينطلق سعد بنفسه ليسمع بأذنه هذا النور والخير فقال سعد بن معاذ وهو غاضب أعطني الحرب, اعطني الحرب والله ما أرى كفعلت شيئا فأخذ سعد حركته وانطلق إلى أسعد ومصعب فلما نظر إليهما سعد ووجدهما هادئين مطمئنين علم أن السيد بن حضير أراد أن يسمع سعد بنفسه فاقف عليهما متشكما ونهرهما وتجرهما فرد عليه مصعب وقال يا سيد قومي هل جلست إلي لتسمع لي فإن سمعت خيرا قبلته وإن سمعت شرا وكلف وكره وكلف تامرا كفتنا عنك ما تكره قال شعب والله لقد انصرفت كانوا اجالا والله لقد انصرفت فركز حربته وجلس بين ابي ساعيه المضاع مضعب عليه القران وعرض عليه الإسلام قال مصعب والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتقدم فقال ما أحزن هذا الكلام ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قالوا فطهر وشهد شهادة الحق وصل لله ركعتين فقام فطهر وجهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى لله ركعتين وانطلق سعد بن معاد إلى قومه من بن عبد الأشهل في التو والنحظة. وقال يا قوم ما رأيي فيكم يعني ما مكان عندكم قالوا أن تفيدنا وأفضلنا وأيمننا نقيبة فقال سعد فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله في التوهي واللحظة يتحرك لدين الله خلع رداء الشرك على حسبة الإسلام فوضع كل إمكانياته وطاقاته لدين الله هذا هو العمل للدين يا شباب. فما من رجل وما من امرأة في دار بني عبد الأشهل إلا وشهد الكل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم تمض الليلة إلا وقد دخل بن عبد الأشهل جميعا في الإسلام بفضل الله ثم بفضل مصعب ثم بفضل سعد بن معاذ ثم بفضل أسيد بن خضير فأسيد بن خضير وسعد بن معاذ وبن عبد الأشهل بل وكل أهل الدرس. في ميزان مصعب ابن عمير يوم لا ينفع مال ولا ديون إلا من أتى الله بقلب سليم وهذا شاب آقف أسلم يا شباب في الثامنة عشرة من عمره وتوفي انتبه في الثالثة والثلاثين من عمره لاحظ لم أقل أسلم في الثالثة والثلاثين بل توفي في الثالثة والثلاثين من عمره اختاره النبي داعية إلى بلاد اليمن إنه حب رسول الله وحبيبه إنه معاذ بن جبت حبيب المصطفى <تصفيق> إخواتي الكرام بالله عليكم الذي تقولونه في هذه الكلمة النبوية الرطراق حينما أخذ النبي معاذ من يده وقال يا معاذ والله إني لأحبك الحبيب الذي أحبته الحجارة، الحبيب الذي تعلق به قلوب الأعداء قبل الأصحاب والأحباب. لو قال معاذ للنبي والله إني لا أحبك لكان الأمر عادياً. لكن النبي هو الذي يقول لمعاذ والله إني لا أحبك. فقال معاذ لأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لا أحبك. هذا الشاب المبارك بعثه النبي إلى اليمن كم أصبح وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فيكن أول ما تدعوهم إليك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد فرض صدقة تأخذ من أقنيائهم وترد على فقراءهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب السؤال شاب يتوفى في الثالثة والثلاثين من عمره فمتى؟ فمتى؟ سطر على شبيل السمان وصفحات الأيام هذا المجد وهذا العز وهذه الكرامة السؤال مرة أخرى متى متى وفي أي وقت استطاع أن يسطر على شبيل الزمان وصفحات الأيام هذا المجد والعز وهذه الكرامة وهذا أسامة بن سي شاب لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره اختاره النبي قائدا لجيش جراء امره النبي ان ينطلق هنالك الى بلاد الشام ليناصح الصخور الصماء لغزو الروم وتحت قيادة اسامة الشيخات ابو بكر وعمر وكبار الصحابة وهذا علي وهذا خالد وهذا ابو عبيدة يقرس في الأرض الأمانة والكرامة وهذا طلحة والسلي وسعر بن أبي وهذا عبد الله بن مسعود وربي بن كعب وعبد الله بن عم وأبو هريرة يتخصصون في نقل السنة والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيد سابت يعلم الناس القرائح وهذا أبيب كعب يعلم الناس القرآن وهذا أبو موسى الأشعري يسمع الناس القرآن بشمال صوته كل له غاية وكل له وظيفة فطاع النبي أن يعرف قدرات وطاقات كل شاب منهم فوصف هذه الطاقة توظيفا فردويا رائعة فاتطاع بفضل الله ثم بفضل هذا الشباب أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناسر فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء استطاع بهذا الشباب المضارك أن يجنزم على العالم القديم كله بطول جانه وإمبراف رياته فأحال هذا الشباب هذا العالم القديم إلى ركام في ركام واستطاع أن يرفع على أرضه وترابه راية التوحيد والإسلام فالشباب قوة طاقة خير استثمار فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله إنها تطرف الشباب تطرف العطاء ومن هنا يحرص أعداء الأمة بكل سبيل أن يعلن الحرب الشرسة على الشباب للسجده في مستنقع الرذائل للآسل العقل للسجده في محور المخدرات، للسجده أمام المسلسلات والأفلام الجنسية الدائرة حتى لا يفيق شباب الإسلام أبدا لتظل القمة دليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية المنزرة وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء حرب سافرة على الشباب مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤن الزئاب مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الزئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب لماذا لأن الشباب هم الطاقة المحركة للأمة هم سر قوتها لذا فهم يحرصون على إغراق الشباب في بحور الشهوات في الجنس والمخدرات والميوعد والانحلال، والرس وال. كل شباب الأمة أمامها بلا وعي ولا تفكير فطارت الكرة غاية من الغايات أن من أجلها نشرف ونظهر وننفق ونتحدث، لأنهم يعلمون سر القوة في الشباب ويعلمون أن الشباب هم الطاقة المحركة لهذه الأمة فاليهود لا يملون أبدا من إغراق مصر بالمخدرات وتصدير الجنس الدائم لمصر شبابها لأنهم يعلمون أقيلا أن مصر بشبابها هي البوابة الحقيقية والمساح المحرك لهذه الأمة بشبابها فهم لا يريدون لشباب هذا البلد أبدا أن يستفيق من المخدرات وأن يستفيق بالهمة ومن الغاية التي من أجلها لا يريد لهذا الشباب أن يفكر في قضية كبيرة أو حتى في قضية صغيرة نافعة بل يريد الأعداء أن يشغلوا شبابنا بتوافه الأمور ولا يغفى الآن على أحد أن شبابنا المسلم ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشتلات كأنه يعيش في بحر لجي يغشاه موج من فوقه نوش من فوقه سعاد بل اذا اخرش الشاب يده لم يكب يراها بل اذا رفع يده وانتدت اليه يد متوضئة طاهرة طاهرة شريفة لتنقله من الغرق المحقق جذبته اياد اخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتردقين لشبابنا ممن لا يريدون أبدا أن يتربى على الإسلام بل إذا رأى هؤلاء داعية من الله عليه وفتح الله عليه حاولوا بشتى الطرق في الليل والنهار أن يحول بينه وبين الشباب فشوه سمعته واتهموه في أمانته واتهموه في كرامته واتهموه في عرضه واتهموه بشتة زهن وهم يعلمون يقينا شرفه وكرامته وطهره وعفته لكن القضية تكمن في هذا الشباب المبارك الذي بدأ يلتفح. ولذا فهم يرقصون رصة الموت وقد صرحت لحضراتكم قبل أن أسافر إلى أمريكا بأنكم ستستمعون في المرحلة المقبلة إلى على علمية سافرة واضحة لدعاة الحق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن تجمع حولهم الشباب الذي ولنا ظهره لواشنط وبنكك ومدريب وبدأ يردد مع هؤلاء الدعاء كرآن الله كرآن الله وكلام الصادق رسول الله بدأ هذا الشباب يردد القولة الخالدة للتابقين الصادقين الأولين سمعنا وأطعنا فصرانك ربنا وإليك المصير ولا عجب نعلم أننا سنستهم بأقدر التهم وبأوقح التهم لا عجب فهذه التهم بإذن الله تزيدنا ثباتا ومعرفة أننا على الطريق فما من نبي إلا في عرضه وشرفه، بل وما من نبي إلا في عقله وصدقه وأمانته بل وما من نبي إلا وتعرض للأذى والبلاء ونسأل الله أن يثبت دعاة الحق على الحق إلى أن يلقوا ربهم جل في علاه وأن يحفظ شبابنا وأن يذكره إنه ولي ذلك ومولاه هذا هو السر تجمع الشباب هذه كوكبة المباركة تآلف الشباب حول بعض الرموز حول بعض الدعاة الربانيين ممن أراد الله جل وعلا وقضى سبحانه ولا راك لقضائه ألا تخلو الأرض من قائم منهم بحجة لله أبدا لا تتال طاقفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو طالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس يحاط الشباب الآن بمؤامرات كبيرة تبدأوا بالتعليم، نعم بالتعليم، وأنا أعيد كل كلمة. فالشاب يقضي أفضل سنوات عمره في تعليم ممل، ممل، نظري، بارد، باهت. في الشتى الكليات، يتناسى الشاب هذا العلم كله بمصرّق قروشه في اليوم الأخير من قاعة الامتحانات والاختبارات. اسألوا الشباب بعد اجتهاد الاختبارات عن المواد التي درسوها أتحدى أن يكون الشاب بعد شهر واحد لا زال يذكر شيئا مما درت في سنة طويلة ثم يقضي الشاب سنوات طويلة شديدة من عمره مرة أخرى ينتظر سيدة الاسم والجماد الوظيفة الوظيفة الراسلة التي لا يغني راتبها ولا يسمن من جوع. حظا عن أن تساعده الوظيفة في نفقات الزواج ثم يحاطب كثن الشهوات في كل جانب يعثر عليه الزواج ويحاطب الكثن في هذا الوقت في الشوارع في الطرقات في الوظائف في المواصلات حتى في قاعة الترس والمحاضرات في المدارس والكليات ثم يأتي الإعلام لأنفس سنومه في الليل والنهار عن طريق هذا الجهاد الخطير الذي يسمى بالدش الذي فتح السماوات وفتح القنوات واستطاع هؤلاء الخبثاء ان ينقلوا السنة في البيوت حتى عن طريق شبكة الانترنت اصبح الشباب الآن يصهرون امام الافلام الجنسية التي تمتطط على هذه الشبكة ثم يأتي الفتنة الشبهات التي وضعوا شباكها بدقة وأصبح الشاب لا يعرف شيئا يسمع الداعية الفلاني في المسجد فتأثر فيخرج فيسمع الناس يسئون إلى هذا الداعية ويلطقون سمعته وكرامته ويسئون إليه فيجلس أمام التلفاز فرى حرباً شرسة عليه وعلى أمثاله وأشكاله من الإرهابيين والمتطرفين والمتنصعين فيصاب الشاب بحالة غبش فكري بحالة تذكر من يصدق ومن يكذف ماذا يصنع وماذا يفعل؟ فالمخطط خطير ولا يستطيع داعية النكر ولا إخوان من الدعاة أن يقدموا الحل السحرية لأنها مسؤولية الجميع مسؤولية إعلام ومسؤولية تعليم ومسؤولية أمة ومسؤولية أصر ومسؤولية النادي ومسؤولية الأوقاف ومسؤولية الأثر ومسؤولية الدعاء مشؤولية الجميع لا تقتصر على داعية بعينه أو على دعات اعينه بل يجب على الكل أن يطفطا لهذه الأزمة إن كنا بالفعل نريد لهذه الأمة قرامة وتطاهرة وتحمل وحضارة فالمغفص خطير ثم هل تركوا حتى بناتنا تركوا الفتيات لا بل أعلموا الحق الطروف على بنتنا ووغفتنا على بنت الإسلام وهذا هو عنصرنا الرابع وهل تركوا فتاة الإسلام والجواب لا ورب الكعبة ما تركوا حتى البنات ما تركوا الفتيات فالبنات الآن يتعرضن لحرب شرسة فكل من التسمت بدينها ووضعت وتجلببت بجلباب العفبة والمروءة والحياة والشرف أشار إليها بأصابر اتهاب فأبواب الكليات والجامعات والوظائف والمدارس تفتح على نصرعها للمتبرجات لله يلبسن الاستريكش الطائق الوقت الذي غلقت فيه الأبواب أمام المنتقبات المحجبات الطائرات لماذا لماذا تدخل للمتبرجة ويفتح لها الباب الجواب حرية شخصية لماذا لا تعامل المحجبة بهذا المبدأ أيضا حرية شخصية لا أقول بالجليل من كلام الله الجليل وكلام النبي إنما حرية شخصية لماذا تحارب المحجبة لماذا يقال لها اخلع هذه الخيمة لماذا يقال لها لن تتسوش أبدا بهذا الزي الأسوأ المخيف لماذا تحارب في البيت في البيت في الشارع في وسيلة المواصلات في درس في قاعة الدرس والمحاضرات بل أعلنوا حرباً هوشاء على الحشاب بكل سبيل وعلى الفضيلة لتظلت ابنتنا عارية مستهترة لا تعرف الفضيلة ولا الشرف انظر إلى بناتنا في الشوارع أمر يحرق قلب كل ضيوف. أدهي ابنتي وابنته وأختي وأختي أين أبوها أين زوجها أين أقولها من الذي تركها تخرج إلى الشارع بهذه الصورة المؤلمة تعال يا أختاه يا من خرجت بهذا البنطلون الطيق إلى الشوارع والطرمات ألست مسلمة ألست توحدين الله ألست تحفين رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ستقول بل أنا مسلمة وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأمرك الله بالصلاة بالا وهو سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بالحجاب فيأتي الرد للحرب الشرسة المعلنة على الحجاب يا الرد اقنعني يا شيخ عوز اقتنع بالحجاب وكان الأولى لأختي أن تسأل أريد أن اقتنع بالإسلام فإن اقتنعت بأنها حق مسلمة وجب عليها أن تدعن لأمر الله وأن تدعن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهوا لها الإسلام بأنه دين التخلّف، دين الرجعية، دين التنصّر وصوروا لها الدعات الصادقين والمستندين لأنه متخلّفون ومتأخرون ويرهابيون ووصوليون ورجعيون وفوضويون إلى آخرة التهم المعلبة. فصارت الفتاة تنظر إلى أختها المنتقبة نصرة غريبة تنظر إليها شجر مذر كأنها لا تعيش في عصر الزر وفي عصر الحضارة وفي عصر الإنترنت صوروا لها الإسلام على أنه التخلف والرجعية بحق وصوروا لها البيت على أنه سجن مؤبد اخرجي تنسمي نسيم الحرية اخرجي كيف جئتي فلتبحث عن أحدث الموضات وأرقى البرفانات والموضلات لا حرج في ذلك أن تبحث الفتاة عن أحدث الموضات وأرقى الموضلات وأعظم البرفانات والعطور. لا حرج في ذلك لكن لمن؟ للشارع؟ للأجانب؟ كان بل لزوجها ولزوجها فقط فالإسلام لا يعاكس أنوتة المرأة ولا يصادم جمالها وحرصها على زينتها بل هو الذي يأمرها بالتزين والتجمل لكن في حدود وبضوالك فلستتزين لزوجها فلستتجمل لزوجها أما بالشوارع والطرقات فحرام وما حرم عليك الخلوة بالأجانب وما حرم عليك الاختلاط المستحتر إلا لأنك غاذية يا درة حتظت بالأمس غارية واليوم يبغونها باللغو والبعض يا حرة قد أرادوا جعلها أمثا غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي مر رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهبي وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحضبية فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشر إن تدعيه يستشد سليه من أنا من أهلي لمن نسب للغرب أم أنا للإسلام والغرب لمن ولائي لمن حبي لمن عمل لله أم لدعاة الإسم والكذب هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فاكسب خيرا أو اكتسب سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لن يحجب ولم يجد فوالله ما عرفت المرأة الكرامة إلا في دين محمد بن عبد الله الآن في الشرق الملحد والغرب الكافر تعاني وأذكر أنني ذكرت لحضراتكم أني قد التقيت بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام وكنيتها بأم عمر وبعد أيام قليلة من إسلامها قلت لها يا أم عمر أود أن أتعرف الآن على مشاعري نحو الإسلام فردت علي الأمريكية المسلمة وقالت بأنها تود أن تصرخ بأعلى صوتها لتسمع كل مرأة أمريكية تقول أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها إنه الإسلام إنما النساء شقائق الرجال هكذا قال مصطفى اتقوا الله في النساء فإنكم أقدتموهن بأمان الله واستحلتوا قروجهن بكلمة الله استوصوا بالنساء خيرا إلى آخر الأدلة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أدلة كثيرة فالإسلام كرم المرأة غاية التكريم وآن الأوان أن ترنو المسلمة ببصرها إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام لتعدم أن الشرط والطهر والحزة والكرامة في دين الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أيها الحزة الكرام لا أريد أن أشق على حضراتكم في هذا الجو القائد والله أسأل أن يقينا جميعا حر النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقول أولي هذا وأتكر الله ولكم. بر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سنتبيه وهذا هو عنصرنا الأخير والجواب في نقاط محددة في حدود قدراتي وإمكانياتي ومن خلال الواقع الذي أعيشه فأنا لا أن أنظر تنظيراً باردا لا يستطيع شبابنا أن يحولوا منه على الواقع أي شيء فما أيصر التنظير؟ أخاطبك أنت لن أخاطب المسؤولين وإنما أخاطبك أنت أيها الشاب أخاطبك أنت أيها الحبيب الكريم وأقول لك من أنت وماذا تريد وما هويتك؟ أسئلة مهمة تحتاج منك إلى جواب صريح من أنت وماذا أريدت وما هويتك أنت مسرف خلقت لغاية وخلقت لهدف لابد أن تعرف هذه الغاية ولابد أن تعيش لهذا الهدف ولابد أن تحمل هذا الهم شتان شتان بين الشاب يدخل إلى الجامعة حتى ولو كان فقيرا وهو يحمل هم دينه وهم أمته وهم أسرته وبين شاب متسكع تائه ضائع لا يعرف شيئا عن ربه ولا عن خالته لا يعش إلا لذاته ونزواته ورغباته لا يخرج من بيته إلا ويخطط كيف يصاب هذه الفتاة وكيف يوقع هذه البنت يرتد مع هذا المتسكع الضائع قولته القطيرة شئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيته وتأمضي في طريقي شئت هذا أن أبيته كيف شدته كيف أبصرت طريقي لست أدري نعم هو لا يدري لا يدري شيئا عن ربه ولا عن الغاية التي من أجلها قلت ولا عن الوظيفة التي من أجلها التعث إنما هو يعيش لذاته لقصة شعره لذنفاذه الضيق للرقص، للغناء للكرة هذا هو كل ما يعيش من أجل. ما همته وما همه أجد على هذا فإن أجدت وحددت الهدف استطعت أن تحدد الطريق الذي ستسرك شتان بين شاب يخرج من بيته ويعلم أنه ذاهب إلى درس علم أو إلى رياضة من الرياضات أو إلى دراستكم كمبيوتر؟ أو إلى دراسة علمية أو إلى زيارة أقربائي وطغاني وإخواني وأحمن، وبين شاب آخر يخرج من البيت يتسكع في الشوارع والطرقات لا يعلم أين يذهب وماذا يريد؟ فتراه يخرج من شارع ويدخل إلى آخر ولا يدري من الذي يريد، فلا بد من تحديد تحديد الهدف، ولا بد من معرفة الغاية. جلس عبد الله بن عمر ومطعب بن السويد وعرس بن السويد. وعبد الملك ابن مروان جلس في الكعبة فقال له مصعب نحن في بيت الله تمنوا على الله ايه الامنيات اللي كل واحد عاوزها ما هي الهموم التي نفكر فيها فقال ابدا انت يا مصعب ما جئت قد طلبت ذلك فتمنى فقال مصعب بن أما اما انا فاتمنى ولايه العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيدة فنال ما تمنى فصار واليا وتزوج سكينة وعائشة وأنت يا عبد الملك فقال عبد الملك المروان أما أنا فأتمنى الخلافة فنال ما تمنى وصار خليفة على المسلمين وأنت يا عروة قال عروة أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله قالوا وأنت ابن عمر فقال عبد الله يطرى عمر أما أنا فأتمنى الجنة جيمة وأنا لا أعيب عليك أيها الشاب الحبيث أن تتمنى الوظيفة الكبيرة والزوجة الحسناء الجميلة والبيت الواسع. والسيارة المريحة ولا تنكر عليك أن تتمنى أن ترزق بالأولاد لكن مع هذه الهموم ما هو همك الأول ما هو همك الأول الذي تفكر فيه والذي تعيش من أجله والذي تخطط للوصول إليه لماذا لا تفكر أن تصلح قريتك لماذا؟ لماذا تقلل من شأن نفسك لماذا تقلل من قدر جهدك وفضراتك وبقاتك لماذا لا تخصص من الآن أن تكون داعية على المنابل؟ لماذا لا تخصص من الآن أن تكون أستاذاً في الجامعة؟ لماذا لا تخصص أن تكون مهندساً في الزرة أو الجيولوجيا أو الكيمياء؟ لماذا لا تخصص أن تكون مصلحاً لبيتك ولأسراتك ولقريتك بل ولأمتك؟ كن صاحب همة عادية وإن حجثت الهدف وكنت صاحب همة وعزيمة استطعت بإذن الله وتوفيقه ما دمت مخلصا وصادقا أن تصل إلى ما تريد لا تستكبر على الله شيئا على الإبطاء فالأمر كله لله سبارك وتعالى والصف والجل لا تنمى ولا تضيع وقتا ولا تبذل شهدا في غير طائف ثم تعرف على الإسلام معرفة شاملة وعش الإسلام وتحرك بهذا الإسلام للإسلام ها هو الصيف قد أقبل ما هي قد في هذا الصيف الطويل؟ كم من الشباب يخصط لهذا الصيف ليخرج إلى شواطئ البحار لرؤية العاريات هل قططت أن تحفظ في هذا الصيف عشرة أجزاء؟ هل قططت في أن تحصل في هذا الصيف دراسة مركزة في الكمبيوتر؟ هل أل قططت في هذا الصيف أن تنتهي من دراسة كتاب علمي أو شرع ديني؟ هل قططت في هذا الصيف ووضعت جدولا لزيارة أرحانك وجيرانك أقاربك؟ هل قطبت في هذا الصيف أن تذهب لتجلس بين هذا الشيخ من الشيوخ لتتلقى على يديه منهجا من المناهج التي يدرسها المسلمين هل قطبت في هذا الصيف مع هذا كله أن تتحرك للدعوة لرب العالمين وأن ترفع راية سيد النبيين ثم هل فكرت في أن تشعر والدك بأنك تحمل معه الهم؟ فذهبت هنا وهنالك لتبحث عن أي عمل ولو براتب زهيد لتشعر فيه بكيانك ووجودك ولتشعر والديك بأنك معهما تحمل الأمر فإن الألم شديد حينما يشعر آباء الملتدمين بصفة خاصة بأنه لا هم لهم إلا أن يوجهوا جهودهم للتين وفقط هذا لا يجوز ولا ننادي به ولا نقول به وما في الملتزم أن يتفوق في غواسته أن يتفوق خلقيا وعلميا وأدبيا بل أن يتفوق على نفسه الإسلام بشموله لتخرج. لا نريد البتة لشبابنا الملتزم أن يغرغ كل. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو السهن الشاب للإسلام خطط أيها الشاب وتحرك وعلى قبر حركتك وصدقك في الساعة سيحطف الله عز وجل لك ما تريد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسنب صحيح من كان في الآفرة وهمه جعل الله زناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي لكن ليس مع ذلك أن لا نفهم حقيقة التوكل على الله، فالتوكل أخذ بالأسباب وترك النتائج المسبب الأسباب تبارك وتعالى. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فطره بين عينيه وفرّق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما خدّره. أسأل الله جل وعلا بأسماء الفسّن وصفاته العلا أن يوفق شبابنا كذا ما يرغب ويفضّ. اللهم احفظ شبابنا بحفظك واصبر بسيطرك اللهم اصبر نساءنا وبناتنا وحواتنا اللهم اصبر نساءنا وبناتنا وحواتنا اللهم اصبر نسائنا وبناتنا وحواتنا اللهم, اللهم ردد الأمة إلى القرآن والسنة ردة جميلة وأدر لأمة التوحيد أمر وجد يعس فيه أهل الطاع ويجج فيه أهل المعصية اللهم احفظ إخواننا في فريقين وفي الفريقين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك أن تجعل مصر واحة للأمن والأمان اللهم اجعل مصر سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين وارفع مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك ألا تخرج واحدا من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم إلا بدم مفقود وسعد مشكور وتجارة لن تبوء اللهم إني أسألك لكل من عانى آلام الجلسة لمن عانى الحر في هذا اليوم الحار أن تقيه حر النار وألا تحرمه من يمين عن كل المدينين والقينين ونعوذ بعظمتك أن من تحت أشل يا أرحم الراحمين اللهم اضطرنا ولا تضحنا وأكرمنا ولا تهمنا